موسوعه ا ل ن ا ا ل س ي م صراط للعلوم ي الاسلاميه م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 الذين آ موسوعه ن ا لا ت ح ر ا طيبات ما ا أحل ل لكم ل و ا تعتدوا ل ن ا ل ل ه لا ي ح ب ا للعلوم ت د ي ن و ك ا م ا رزقكم ا ل ل ل ه ا ل ا طيبا واتقوا ا ل ل ه ا ل ذ ي أ ن ت م ي ه مؤمنون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 ذلك ك ف ا ر ة ايمانكم إ ذ ا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكرون الله الله, الله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 انما ل ذ ي آ ن و إِنَّمَا الْخَمْرُ م ا ل و يريد وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ا عَمَلِ ل مِّنْ رِجِسٌ ش ط ا فَاجْتَنِبُوهُ ن تُفْلِحُونَ إِنَّمَا لَعَلَّكُمْ ي ي ر الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم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 أحل ل ك م صيد ا ل ب ح ر و ط ع ا م ه م ت ا ع لكم و ي ه غير ر ع ل ي ك م صيد ا ل ب ر ما د ن ت م ح ر م ا و ت ق و ا الله الذي إليه ت ح ش ر و ن ا ل ل الله الله ه الله أكبر الله الله الله الله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 ف أ ص ا ب ت ك موسوعه مصيبة ا ل ت ت ح ب ا ل ن ا ب ل س م ا ن ب ا للعلوم نشتري به الاسلاميه و و ك اسماء الله إ ن ا ل آ ث م ي ن فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين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 واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ ب ي ه ا فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني واذ تخرج الموتى باذني واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إ ن هذا إ ل ا سحر مبين الله, الله اكبر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 و شركه ا وتطمئن ق ل و ونعلم ب ن أن ا ق د صدقتنا و ن ك و ن ع ل ي ه ا ا ا من ل ش ه د ي ن بن قال عيسى م ر ي م اللهم ر ب ن أنزل ا ع ل ي ن ا م ا ت م ة م ن ا ل س م ا ء تكون لنا ع ي د ا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 ف إ ن تغفر لهم ف إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها أ ب د ا خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا ع عنه ن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والارض وما فيهن وهو على كل شيء قدير الله, الله اكبر ل ل ه أكبر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 الم يروا كم أ ه ل ك ن ا من قبلهم من قرن مكناهم في ا ل أ ر ض ما لم نمكن لكم و أ ر س ل ن ا السماء عليهم مدرارا وجعلنا ا ل أ ن ه ا ر تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم و أ ن ش أ ن ا من بعدهم قرنا اخرين ولو ن ن ز ل انزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال ل في بأيديهم ي كتابا قرطاس ذ كفروا إن هذا إن عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون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 الذين خسروا أ ن ف س ه م فهم لا يؤمنون الله أ ك ب ر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وقالوا إ ن هي إ ل ا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين الله ا ل ل ه اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ولقد جاءك م ن نبأ ا ل م ر س ل ي ن و إ ن كان كبر ع ل ي ك إ ع ر ا ض ه م فإن ا س ت ت ط ع أ ن ت ب ت غ ي نفقا في ا ل أ ر ض أ و س ل م الاسلاميه ف ف ي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 موسوعه ن ا تشركون ل ن ا ب ل س ل ن ا إ ل ى أ م م من ق ب ل ك ا س ل ا م ا ه م م ا ا ك ن و ا فلما يعملون ن س و ا ما ذكروا ب ه ف ت ح ن ا ع ل ي ه م ف ت ح ن ا عليهم أ ب ك ل ش ي ء حتى إذا ف ر ح و ا ب م ا أ ت و ا أخذناهم س ل ا ه م مبلسون ي ه و ا ل ح م د لله رب ا ل ع ا ا ل ل ل م ي ن ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه ب ا ل م ي للعلوم رب ي ا ل ي ا ك س ل ا إ ي ا ك موسوعه ي النابلسي ا م ا للعلوم ه م الاسلاميه من إله غ انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت ثم هم ي ص د ف و ن قل أ ر أ ي ت ك م إ ن أ ت ا ك م عذاب الله ب غ ت ة أ و ج ا ر ة هل يهلك إ ل ا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومعذرين فمن آ م ن و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا يمسهم العذاب بما كانوا يفتقون قل لا أ ق و ل لكم عندي خزائن الله ولا أ ع ل م الغيب ولا أ ع ل م الغيب ولا أ ق و ل لكم إ ن ي ملك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 م ا عليك من ح س ا ب ه م من م شيء و ا م ن ح س ا ب ك ع ل ي ه م من ش ي ء فتطردهم ف ت ك و ن م ن ا ل ظ ا ل م ي ن و ك ذ ل ك ف ت ن ا م ي ق و ه فقل س ل ا م ع ل ه ا ل ك ت ب ربكم ع ل ى ن ف س ه ا للعلوم ر ح م ة منكم ا ل ع س ل ك م س و ي ه فأنه غفور و رحيم ك ذ ل ك نفصل اني ل ل آ ي ي ا ت ت و س ب س ب ل ل ا م م ج ر ي نهيت قل إني ن أن أ ن أ ع ب د الذين تدعون من دون الله قل لا أ ت ب ع أ ه و ا ء ك م قد ضللت إ ذ ا وما ان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 موسوعه النابلسي م صراط ل ل ع ل ي ه م ا ل ا ا ل ض ا م ي ن و ع د ه م ف ا س ح ا ل غ ي ب ل الله ي ع م ه ا إ ا و ويعلم م ا في ا ل ب ر والبحر و م اسماء ت ق ط الله ا م ا الأرض ولا رطب ولا يابس إلا, ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ت رطب و مبين في و ا ل ذ ي يتوفاكم بالليل ويعلم ج ر ح ت ب ا ل ن ه ا ر ثم يبعثكم ث م إليه م ر ج ع ك م ثم ي ن ا ب م ا كنتم ت ع م ل و ن وهو ا ل ق ا ه عباده ر ر فوق و ي س ل ع ل ي ك م ح ي ه ا إ ذ ا ج ا ء أحدكم الله م و توفته ت ر س الحسنى ف ر د و ا الله إلى م و ل ا ه م ا ل ح ق أ ل ا له ا ل ح ك م وهو أ س ر ع ا ا ل ح س ب ي ن ق ل من ينجيكم من ظ ل م ا ت ا ل ب ر و الاسلاميه ب ح ر ر تدعونه ت ع ض و خ ف ن أ ج قل هو القادر على أ ن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ع ذ او ب ا من ف ق ك من أو م تحت أ ر ج ل ك م أ و يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف ا ل آ ي ا ت لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبا مستقر وسوف تعلمون الله أكبر الله اكبر ل ل الله ه أكبر أ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 و إ م ا ينسي انك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من ذي شيء ولكن ذكرى, ولكن ذكرى لعلهم يتقون و ل ل ذ ي ن اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحسن وذكر به ان تبسل نفسه بما كسبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع و إ ن تعدل كل عادل لا يؤخذ منها أ و ل ئ ك الذين ا ب س ل و ا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أ ل ي م كانوا يكفرون قل أ ن ان م دون الله ما ل ا ينفعنا ولا ي ض ر ن ا و ن ر د ع ل ى أ ع ق ا ب ن ا ب ع د إ ذ ه ا ن الله ك ا ل ذ ي ا س ت ه و ه ا ل ش ي ا ط ي ن في ا ل أ ر ر ض ح ي ا ن حيران ح ا له أ ص ب ي د ع و ن ه إ ل ى ا ل ه د أ ت ن ا الله قل إن هدى ب وامنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاه واتقوه وهو الذي إ ل ي ه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور الله أ ك ب ر الله اكبر الله اكبر الله ا ك ب الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن موسوعه س ت النابلسي ي ه للعلوم م م الاسلاميه ي آجر أتتخذ أ ص ن ا ء ا آ ل ه إني أ ر ا ك وقومك في ل ا ل م ب ي ن وكذلك نريد ف ل موسوعه النابلسي ي للعلوم ربي الاسلاميه أ ف ق أحب ا ل آ م ن ا ل ق و م ا ل ه النابلسي رأى الشمس ا ا ز ة ق هذا ر هذا أكبر ف ل م ا أ ف ل ت ق ا ل يا ق و م إني بريم م ا تشركون إني وجهت وجهي إني ل ل فضر ا ل س م ا ا ا و و ت ل أ ر ض ح ن ي ف ا حنيفه وما أ ن ا من المشركين وحاجه قومه قال أ ت ح ا ج و ن ف ي الله وقد أ ذ ا ن ولا أ خ ا ف ما تشركون به إ ل ا أ ن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما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 ا ل ذ ي ن آمنوا و ل م ي ل ب ا و ا آ ت ي ن ا ه م الكتاب و ا ل ح ك م و ا ل ن فإن ب و ة يكفر ب ه النابلسي ه ؤ ا ء فقد و ك ل ه ا قوما فقد و ك ن ا بها قوما ل ي و ا بها ا ب ك ف ر ن أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن هدى ا ل ل ه ه ف ب ا ه م ق ت د ه قل لا عليه أجرا إن ه و إ ل ا ذكرى ل ل ل ع ا م ي ن ا ل ل ه أ ك ب ر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ع ل ل أكبر ا ح م الاسلاميه ن ا س م ا ر الله م ض و ب ع ي م و ل ا ل ا وما ل الله قدر ح ق قدره ج ع م و س ب د و ن ه ا و ت خ ف و ن ك ث ي ر ا و ع ل م م ت ما ل م ت ع ل م و أ ن ت م و ل الاسلاميه آباءكم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه ب ا ا ر ك مصدق ل ذ بين يديه ن و ل ت ذ و موسوعه النابلسي و ا ذ ي ي ؤ م ن و ا آ خ ر ؤ م ن للعلوم ه الاسلاميه ت ه ا س م ا على الله ك ذ ب الحسنى أو ق ا أ و ي إلي ي ولم يوحى إليه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 ي ق و ل و ن ع ل ل ل ى ا ه غير ا ل ح ق و ك ن ت م عن آ ي ا ت ت ت ه س ك ب ر و و ن ل ق د فرادا جئتمونا كما خ ل ق ن ا ك م أ و ل مرة و ت ت ر ك م م ا خ و ل ا ك م و ل ا ر م وما نرى معكم شفاءكم ي ه الذين موسوعه م فيكم ك ش ر ا ء ل ق تقطع د ب ي ن ك م و ل ل ع ن ك م م ا كنتم تزعمون ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه أكبر ا ل ل ه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 قد ق فصلنا الآيات ل و موسوعه ي النابلسي ذ ي أ ز ل من ل س م ا ماءا ء فأخرجنا ه نبات ك ل ل ب ل و م ن الاسلاميه ع ه قنوان و انظروا ل ز ي ت و والرمين الى ثمره إ ذ ا أ ث م ر وينع ي وخلق كل ش ي ء وهو بكل ش ي ء عليم صراط الذين أ ع موسوعه م غير النابلسي م للعلوم ا ب ص الاسلاميه ه ومن عمية ع ي ه و ن ع م كذلك نصرف ا ل آ ي ا ت و ل ي ق و ل د ر س ت و ل ن ب ي ن ه ل ق و م ي ع ل م و م ا روحي إ ل ي ك ربك من ل ا إ ل ه إ ل ا هو م ر ي ه اسماء الله م ا أشرفوا وما ج ع ل ن ا ك عليهم ح ف ي ظ ا يشب اسماء ل ن دون ل ل ه ف ي ش الله ع د و الحسنى بغير ع م كذلك زينا لكل أمة عملهم ل أمة ثم إ ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد يعملون أيضا كانوا وأقسموا و ن ذ ر ه م في طغيانهم ي ه م ع و س و ل و أ ن ه ا ن ز ل ن ا إ ل ه س ا للعلوم م ا ئ ه م الاسلاميه م و و ت ح ش ر ن ي ه ك اسماء الله م ت ي الحسنى لفضيله <تصفيق> الدكتور م ح س د راتب النابلسي No. you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 موسوعه النابلسي ل ل ا ل و م ا ل و ا ل س ل ا ة م ن النار موسوعه النابلسي ً إ ا ا ل ل و ل ا م ر ي ض ا ً إ ل ا شفيت و ل ا م ي ه اسماء إلا و الله د ن ي ا ا و آ خ ر ة ي ي لك الحسنى ا إلا ن ا ع ل قضائها ب ر ح موسوعه ت آت ك يا أرحم الراحمين اللهم أرحم ن ف ن ا ت ق النابلسي ت خير من ز ك أنت للعلوم ا ا ه ل ه م أ ح لنا ديننا الذي ديننا ه ع ص ة أ م ر ن الاسلاميه و أ ص ن ف ي اسماء الله التي الحسنى م واجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير والموت ر ا ح ة لنا من كل شر برحمتك يا أ ر ح م الراحمين اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف و عنا اللهم إ ن ا ن س أ ل ك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أ ع ز ا ل إ س ل ا م والمسلمين واذل الشرك والمشركين واخذل الطغاه والمفسدين وسائر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في أ و ط ا ن ن ا واصلح ائمتنا وولاه امورنا وايد بالحق امامنا وولي امرنا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 ربنا آ ت ن ا في الدنيا ح س ن ة وفي ا ل آ خ ر ة ح س ن ة وقنا عذاب النار اللهم إ ن ا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك ب من عقوبتك ك وبك منك لا نحصي عليه أنت كما نحصي فناء أنت أذنيت ن لا عليه على س ربنا تقبل م ن إنك أنت ا الزميع و س و ع ل ي ن ا إ ن ك أنت ا ل ت و ا ب ا ل ر ح ي م واغفر ل ن ا و ل و ا ل د ي ن ا و و ا ل د ي ه م وجميع ا ل م س ل م ي ن ا ل أ ح ي ا ء م ن ه م و ا ل م ي ي ي ت برحمتك ن ا أرحم الله ر ا ح م ي ن و ص ل م على ن ن ب ي الحسنى